ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر اقرأ ح ي م ب ا س م ربك ل ذ ي خ للعلوم ق الإنسان من ق اقرأ ر ر ب ك ك ا ل أ ا ل ذ ي علم ب ا ل س ل م علم ا إ م ا لم ي ليطغى أرآه ا س ت و ع أرأيت ه ا ل أرأيت ن ا على ب ا ل ى أ ر أ ي ت إن كذب للعلوم ى الاسلاميه ي ر ن ى